أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قردهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها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 118. وكانوا بها يستهزئون 119. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون 110. ويوم تقوم الساعة مبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم